الله akbar الحمد Alláhó, hogy volt. Alláhó, hogy volt. Alláhó, hogy volt. Alláhó, hogy volt. Alláhó, hogy طراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا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 أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذَنبِهِمْ وَاللَّهُ لَهَادِ الَّذِينَ والله غني حميد زعم الذين كفروا اللّي يبعث قلبا وربّي لا تبعث نسوم ولا نبّه عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجبع ذلك يوم التغاب ومن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 يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم وان شعفوا